بسم الله الرحمن الرحيم قاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأننا لَرَيْمَ مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ صُبُلَتْ آَنَاقٌ لَهَا قَاطِعٌ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اتَّخِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ هَاُمْ سُرْعَانَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون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 وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت من فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعا وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينه هَوَلُمُ أَلَّا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ 119. قال لئن اتخذت إلى أن غيري لأجعلنك من المسجونين 110. قال أولو جئتك بشيء مبين 111. قال فأتي به إن كنت من الصادقين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 ارضكم بسحري فما ذا تامرون قالوا ارجي واخا وباث في المذائن حاشرين ياتوك بكل زحار عريب فجمعت تحره ميقات يوم ممنون وقيل ل فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نحن قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبانهم وعصيهم وقالوا بعدة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا يتلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إن انه لك كبيركم الذي علمكم السحر فلن تعرفون لا أقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم قالوا لا غير اننا الى ربنا منقلب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 فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِبُونَ وَإِنَّ لَجْمِيعٌ حَاضِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ عُرُونَ وَكُنُوزٌ وَمَقَامٌ كَرِيمٌ كَذَلِكَ وَأَرْفَناها بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا ترى جَرَكُن قَال كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِين فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَجْلَفْنَا ثَمَّ وَأَجِيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآقِرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما سنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا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 والذي هو يطعمني ويتقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين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 وَأَقيلَ لَهُم أَيْنَ مَا كُنتُم تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونكم أَوْ يَنصُرُونَ فَكُبِكُوا فِيهَا هُمْ وَالضَّالُّونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ اجْتَمَعُون قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ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 فَسْتَحْبِبْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتَحَهُ وَنَجِّنِي وَمَن مَعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَجَيْنَاهُ وَمَن مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْضَ الْبَاقِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم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 وَاتَّقُوا الَّذِي أَمْدَدَكُمْ بِمَا تَأْمُلُونَ أَمْدَدَكُمْ بِالْأَنْعَامِ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَأَنْهَارٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ ضَرِيبٍ قَالُوا سُبْحَانَ من هذا إلا خلق الأولين نَحْنُ نحن بمعذبيب فكذبوا فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أثأنكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما ها هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيب وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعون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 قَالَتْ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعِينٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَإِنَّ سَيَأْخُذَكُم مَّعَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إن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 ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَثَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 وَلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الذي الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّهَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إنما إِنَّ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا آتَاكَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نُّظُنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَأَذِقْط عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تُعْمِلُونَ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُم مَّعَذَابُ يَوْمِ الظُّلُمَاتِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَأْسِيرُ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّينَ فَقᱟَرَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِيهِمْ دَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُونَ هَلْ نَحْنُ مُنظَرٌ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنَّ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ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 فلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْضِب جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ صُرْفَكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا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 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَبَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أيام قلب صدق الله العظيم